الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل التقرير لقواعد الربا حيث وقفنا قبل الصلاة عند القاعدة السادسة التي أشرنا إليها وذكرنا أنها تتردد على ألسنة الناس كثيرا وتحتاج إلى ضبط ومعرفة لمقصودها وحدودها هذه القاعدة تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب الفقهاء فمنهم من يوردها على أنها حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يوردها على أنها أثر من أثار الصحابة ومنهم من يوردها على أنها قاعدة متقررة صحيحة متفق عليها فهذه القاعدة رويت من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي أن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعه فهو ربا كل قرض جر منفعه فهو ربا وهذا الحديث رواه الحارث في مسنده واعله النقات وقالوا انه ضعيف من اجل احد رغواته وهو سوار بن مصعب قالوا ان هذا الحديث ضعيف وهو كذلك فإنه ضعيف من جهة سوارة سوار بن مصعب ومن جهة الانقطاع ففي سنده انقطاع فهذا الحديث لا يصح فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه القاعدة ووردت كذلك هذه القاعدة من قولي بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى البيهقي عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا أن فضالة ابن عبيد الصحابي رضي الله عنه أن فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه قال كل قرض جر منفعه فهو وجه من وجوه الربا. وهذا الأثر ضعيف ايضا وفيه علل متعددة وقد ضعف هذا الأثر النقاد ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله كذلك اخرج ابن ابي شيبه في المصنف عن عطاء قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعه كانوا والتابع إذا قال كانوا فانه يحمل على الصحابه يحمل على الصحابه رضوان الله عليهم قال كانوا يكرهون كل قرض جر منفعه وذكرت يا إخوة سابقا أن الأصل في كلمة الكراهية عند السلف التحريم أن الأصل في كلمة الكراهية عند السلف التحريم ولكن هذا الأثر أيضا معلول وضعيف وله علل كثيرة جدا تزيد على ثلاث علل فالاثر ضعيف وقد ضعفه يعني النقاه طبعا اثر عطاء ذكرنا على انه من اثار الصحابه لانه قال كانوا اذا يحمل على انه يذكره عن الصحابه رضوان الله عليهم ايضا وردت هذه القاعده على لسان التابعين فذكر ابن ابي شيبه في مصنفه عن ابراهيم النخعي أنه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا وروا أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه كان يكره كل قرض جر منفعة وقال ابن حزم رحمه الله في المحلة صح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتاده من التابعي صح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتاده من التابعين وكذلك صح ابن حزم النهي عن هذا عن ابراهيم النخعي عن ابراهيم النخعي وهذه القاعده ترد في كتب الفقهاء على انها قاعده مسلمة وقد نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الاربعه نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الاربعه فنص عليها بعض الاحناف كابن نجيم وابن عابدين ونص عليها بعض المالكيه كابن عبد البر ومحمد بن يونس و ايضا نص عليها القرافي وهو من أهم المالكيه الذين يهتمون بالقواعد وأوردها أيضا الشافعية واعتنوا بها مثل النووي في روضة الطالبين فإنه ذكرها وأصلها وكذلك وردت في كثير من كتب الحنابلة والناظر في كلام أهل العلم يجد أن العلماء مجمعون على هذه القاعدة وعلى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فمعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز القرض الذي يجر منفعة لأنه ربا لانه لأنه و والمنفع يا إخوة في القرض هنا قد تكون للمقرض وقد تكون للمقترض وقد تكون لهما معا وقد تكون لهما معا وسنفصل في هذا إن شاء الله في النقاط التالية النقطة الأولى اشتراط المنفعه عند القرض. اشتراط المنفع عند القرض. والمنفعة المشترطة هنا لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المنتفع المقرض. أن يكون المنتفع المقرض، أي صاحب المال. كما لو بشرط أن يحمل متاعه إلى بلده إنسان مثلا وجد آخر من أهل بلده مقطوعا مثلا في المدينة سرقت نقوده أو كذا قال أنا اقرضك عشرة آلاف بعشرة آلاف بشرط أن تحمل لي هذه الحقيبة إلى بلدي. هذه المنفعة للمقرض هذه المنفعة للمقرض الحالة الثانية أن يكون المنتفع المقترض فقط أن يكون المنتفع المقترض فقط مثل أن يقرضه ويشترط عليه المقترض أن يودعها في البنك الفلاني يعني يقول أنا اقرضك عشرة آلاف قل طيب أقرضني بشرط أن لا تأتيني بالنقود تذهب إلى البنك وتودعها في البنك هذه منفعة للمقترض أنه يودعها له في البنك الحالة الثالثة أن تكون المنفعة مشتركة للاثنين. مثال كما لو اقرضه قرضا بشرط ان يستأجر بيته قال اقرضك عشرة الاف بشرط ان تستأجر بيتي الان منفعت الاستئجار للمقرض لانه سياخذ الاجره وللمقترض لانه سينتفع بالبيت هو لن يستأجره ويتركه سيستأجره وينتفع به. إذا هنا هذا الشرط فيه منفعه للمقرض ومنفعه للمقترض. وقد أجمع أهل العلم على أن المنفعة المشروطة في القرض للمقرض حرام وربا ولا يجوز هذا القرض. نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم منهم يعني ابن عبد البر ومنهم ابن المنذر ومنهم ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم ينقلون الإجماع على أن المقرض إذا اشترط على المقترض من له أن هذا فاسد وأنه ربا وأنه لا يجوز كما قلنا لو أقرضه بشرط أن يحمل متاعه إلى بلده فإن هذا القرض لا يجوز وهو ربا واختلف العلماء إذا كانت المنفعة للمقترض لاحظوا أننا نتكلم عن أي شيء يا إخوة عن المنفع المشترطة عند القرض اختلف العلماء اذا كانت المنفعة للمقترض فقط فذهب جماهير اهل العلم الى جواز اشتراط منفعة زائدة في عقد القرض اذا كانت متمحضه للمقترض. لماذا يقولون هذا ليس ربا هذا ليس ربا لان المشترق ليس, الم... ليس المعطي وإنما المشترط هو الآخر والربا إنما يقع لي المعطي فيقولون هنا ليس ربا وقد جاء هذا صريحا في كتب الفقهاء فمثلا ذكر خليل في مختصره لما ذكر حرمة القرض الذي يجر نفعا قال إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط فإن قام دليل على أن القصد نفع المقترض فقط فهذا ليس بحرام فالجمهور على الجواز وذهب بعض الفقهاء وهم بعض المالكيه وبعض الشافعية إلى المنع وان هذا لا يجوز وانه يدخل في عموم القاعده كل قرض جر منفعه فهو ربا واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم الجواز واستدل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله للجواز بقوله لان كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا والمقصود هنا يا اخوه ان المقرض منتفع بالاحسان والمقترض منتفع بهذا الشرط وليس في هذا وليس في هذا ربا ويدخل في هذا كذلك إذا كانت المنفعة مشتركة إذا كانت المنفعة مشتركة يقول شيخ سابن تيميه لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراب والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم ويقول ابن القيم رحمه الله والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض هي التي تخص المقرض كسكن دار المقترض وركوب دوابه يعني يقول أقرضك عشر ألاف بشرط أن أسكن في بيتك أسبوعا المنفعة هنا ما هو إجارة بشرط أن أسكن المنفعة هنا لي المقرض أو مثلا يقول أقرضك عشرة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة أسبوع فالمنفعه هنا للمقرض يقول ابن قيم رحمه الله هذه هي المنفعة التي تجر إلى الرباء قال فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة اذا المنفع المشترطة عند العقد إن كانت للمقرض فقط فهي حراء فهي حراء وإن كانت للمقترض فقط فمحل خلاف والجماهير على الجواز. وإن كانت لهما معا فمحل خلاف وجمهور أهل العلم على الجواز وجمهور أهل العلم على الجواز الحالة الثانية أو النقطة الثانية وجود عادة على نفع المقرض أن توجد عادة على نفع المقرض فهنا تكون هذه المنفعه محرمة لماذا؟ لأن العرف كالشرط هذه قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطة فإذا جرت العادة بهذه المنفعه فكأنها قد اشترطت والفقهاء يقولون المعروف بين التجار كالمشروط بينهم وهذا العرف إن كان عاما عند جميع المسلمين فهو ينزل منزلة الشرط باتفاق العلماء يعني لو وجدنا عرفا عاما في جميع الدول الإسلامية فهو ينزل منزلة الشرط بالاتفاق فلو وجدنا أن العرف جرى بمنفعة معينة في القرض، لو فرضنا افتراضا وإن كان هذا لا يقع بين المسلمين لكن افتراضا فإن هذا العرف ينزل منزلة الشرب فت... فيكون هذا ربا وإن كان خاصا كأن يكون في دولة يعني موجود في الإمارات مثلا فقط أو في دول كان يكون موجود في دول الخليج فقط أو بين فئة معينة كأن يكون موجودا بين التجار فقط هذا يسمى بالعرف الخاص لأنه ليس في ديار المسلمين جميعا ولا لجميع الفئات فهذا محل خلاف هل ينزل منزلة الشرق لكن الجمهور وهم الحنفية في قول صحيح وعليه عمل المتأخرين من الاحناف والمالكية والشافعية في قول صحيح والحنابلة على أنه ينزل منزلة الشرط فيما بينهم ينزل منزلة الشرط فيما بينهم فإذا جرت العادة في الإمارات مثلا بأمر ينفع به المقرض فإن هذه العادة تنزل منزلة الشرط وتكون ويكون هذا حراما ويكون ربا. وإن كان هذا العرف لفرد انتبهوا لا تخلط بين العرف الخاص والعرف ال الذي يكون لفرد أو أفراد قليلين يعني هذا العرف ليس في الإمارات كلها لكن هناك رجل عورفا بأنه إذا اقترض شيئا يرد معه منفعة فأنا عندما أقرضه أعرف أنه سيأتيني بالقرض ومعه شيء عندما جاءني قال يا سليمان اقرضني الفا اقرضته الفا انا اعرف من عادته انه سيأتيني بالالف ومعها خروف مثلا فهل ينزل هذا منزلة الشرط فنقول يحرم اقراضه الا ان يشترط عليه ان لا يأتي بشيء او لا ينزل منزلة الشرط محل خلاف بين أهل العلم لكن الجمهور على أنه لا ينزل منزلة الشرط على أنه لا ينزل منزلة الشرط فلا يحرم إقراه لا يحرم إقراضه لماذا يقول ليهن هذه العادة شاذة فلا عبرة بها العبرة للعرف المرتارد الغالب وليس للشاذ، فعادة إنسان بعينه لا يلتفت إليها، لكن الورع إذا عرف الشخص بأنه يرد زيادة أن يقال له أقرضك بشرط أن لا ترد لي شيئا، خروجا من الشبهة. ومن خلاف أهل العلم يقول النووي رحمه الله ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز ولا فرق بين الربوي وغيره ولا بين الرجل المشهود المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح وقال ابن قدامه رحمه الله في الكافي ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء يعني الذي من عادته أنه يرد أحسن مما أخذ وذكر القاضي وجها بكراهيته لانه يطمع في حسن عادته والأول اصح كلام من قدامه قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا انتبهوا للفكر يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فالذي يقرضه يعني يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امكنه سيرد احسن فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن اقراضه مكروها كانوا يقول هل يستقيم ان نقول ان اقراض النبي صلى الله عليه وسلم مكروه او حرام لانه كان معروفا بحسن القضاء لا شك انه لا يقال به فما دام ذلك كذلك فانه لا يكره ولا يحرم قال ولأن خير الناس أحسنهم قضاء ولأن خير الناس أحسنهم قضاء ففي كراهيه قرضه تضييق على الأخيار يقول خير الناس أحسنهم قضاء طيب هذا الرجل الذي عرفناه بالخير وأنه أحسن الناس قضاء إذا قلنا لا يجوز إقراضه لأن عادته أنه يرد أحسن سنضيق على الأخيار وهذا عكس المقصود عكس المقصود وهذا تعليل يعني قوي اذا يا إخوة ما جرت به العادة إن كانت العادة عامة فهي تنزل منزلة الشر بإجماع أهل العلم فإذا كانت هذه العادة للمقرض فهي حرام بالاتفاق وإذا كان العرف خاصا في بلد دون بلد فالذي عليه الجمهور أنه ينزل منزلة الشرط وإن كان لفرد أو أفراد قليلي فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا ينزل منزلة الشرط النقطة الثالثة المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا يعني لم يشترقها ولم تجري العادة بها بمعنى أنت أقرضت إنسانا ولم تشترط عليه شيء ولم تجري عاده بشيء ثم جاءك عند الوفاء فأعطاك المال الذي اقترضه وقلم غالي من الأقلام الغالية هدية طبعا هذه المنفعة جاءت بسبب القرض أهداك الهدية لأنك لكنها لم تكن مشترطه لا لفظا ولا عرفا فهنا جماهير العلماء على جواز ذلك وقالوا إن هذا من حسن القضاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وذهب كثير من المالكيه إلى منع ذلك إذا كانت الزيادة في العدد لا في الوصف يعني المالكية يقولون اذا كانت المنفعة في ال... كثير من المالكيه يقولون إذا كانت المنفعة في العدد فلا يجوز أما إذا كانت في الوصف فيجوز يعني استلف ألف درهم فرد ألف درهم ومعها مئة درهم هنا كثير من المالكيه يقولون لا يجوز، لأن هذه منفعة في العدد لكن لو استس... استلف يعني شاتا بكرا هذيلة ورد شاتا بكرا سمينة هذه المنفعة في الوصف العدد واحد ولكن المنفعة في الوصف هنا يقولون إنه يجوز قال ابن أبي زيد في القيرواني في الرسالة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء لاحظوا لماذا قال في مجلس القضاء يعني ليس مشترطا وإنما حصل الرد في المجلس فقط والزيادة حصلت في المجلس فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وعي الوأي هو يعني الاتفاق بغير شرط وإنما بالإشارة نحو ذلك أو العرف, أو العرف ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه وقال الحطاب في مواهب الجليل أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور وأما الزيادة في الوصف إن لم تكن مشروطة فقد أجازها المالكية على المشهور والراجح في هذا لا شك هو قول الجماهير فإن السنة تدل عليه وأن هذا من الأمور الممدوحه شرعا فخير الناس أحسنهم قضاء النقطة الرابعة اشتراط الوفاء في غير البلد الذي تم فيه القرض. يعني يقول اقرضك الآن عشرة آلاف بشرط ان تعطيني المال في بلدنا طيب اين المنفع هنا المنفع هنا انه سيحفظ ماله فيقرضه ويقول تعطيني المال في بلدنا لانه مثلا يمكن يخاف أن يسرق في السفر أو نحو ذلك فيقول له أقرضك بشرط الوفاء في بلدي كذا وهنا نص بعض الفقهاء على جواز هذا وقالوا ان هذا مستثنى من القرض الذي جر نفعا يعني نص عليه بعض المالكيه واختاره شيخ الإسلام بالتعمية وابن القيم ونسبه ابن القيم الى بعض الصحابة والتابعين ان هذا جائز وليس من القرض الذي جر نفعا فهو ربا فيجوز له ان يشترط قبضه في بلد اخر النقطة الخامسة المنفعة التي لها مقابل غير القرض ولم يكن القرض سببا فيها لا تكون ممنوعة ولو اشترطت في القرض يعني مثلا انسان يريد ان يستأجر بيتا هو يريد ان يستأجر بيتا من شخص مالد وقال له عند القرض أجرني بيتك فاجره بالأجر المعتادة هنا لا يقال إن هذا القرض جر نفعه لأن الأجر مقابل استئجار البيت والرجل استأجر البيت لأنه يحتاج إليه لا لأن هذا اقرضه إذن عندنا الان قرض واجره قرض منفصل عن الاجره فهو لم يستاجر لانه اقرضه وانما استاجر لانه يحتاج البيت ولم يزد عليه في الاجره من اجل القرض يعني مثلا ما يكون اجره البيت في هذا الحي بعشر آلاف فيجعل الاجره بخمسة عشر ألفاً، لأن هنا يتضح أن هذا مقابل القرض، فإذا أجره وهو محتاج للبيت بالأجرة المعتادة، فهذا يقابل الأجرة ولا يقابل القرض، فهذا جائز، فهذا جائز. النقطة السادسة. المنفعة الملازمة للقرض أصالة أو باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة المنفعة الملازمة للقرض أصالة لأنه لابد من وجودها مع القرض أو باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة لأنها لو منعت لن سد باب القرض اصلا ولهذا صور منها ان المقرض اذا اقرض المقترض فانه يحفظ ماله وهذه منفعه تحصل للمقرض بدل من ان يكون المال عنده في البيت يمكن يسرق يمكن يضيع يمكن تغلبه المراه أو تشتري اشياء غير لازمة إذا أقرضه حفظ هذا المثل هذه منفعه حصلت للمقرض لكنها منفعه ملازمه للقرض في كل قرض فلو قيل بمنعها لقلنا إن القرض لا يجوز اصلا فلما شرع القرض مع وجودها علمنا انها جائزه وليست من القرض الذي يجر نفعا فيكون ربا ومنها ثناء المقترض على المقرض هذا ملازم للقرض أصالة وطبعا أن المقترض إذا اقترض من المقرض فإنه يثني عليه عند الناس ويشكره ويحمده ويذكره بالخير وهذه منفعه للمقرض السمعه الطيبه والذكر الحسن منفعه للمقرض لكنها ملازمه للقرض ولطبع الناس كذلك مثلا الدعاء دعاء المقترض للمقرض منفعه للمقرض وهو ملازم للقرض ومن طبيعة الناس يعني الإنسان لو أنه جاء إلى آخر قال أقرضني فأقرضه وفرج كربه سيدعو له بأن يفرج الله كربه وأن يوسع رزقه وهذه منفعة للمقرض لكنها منفعة ملازمة للقرب فهذه المنافع جائزة ولم يقل أحد من أهل العلم بمنعها ولم يقل أحد من أهل العلم يعني بمنعها ولذلك ذكر الإمام بن حزم رحمه الله أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة قال وذلك كانتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف او لم يتلف مع شكر المقترض ايه يعني الانسان لو اودع ماله عند شخص وديعه فتلف هذا المال لا يضمنه المودع الا اذا فرط الا اذا فرغ فلو انك مثلا اودعت مالك عند أخي قل قلت هذه امانه احفظها لي فحفظها في بيته حيث يحفظ ماله فجاء لص وسرق المال ذهب عليك المال ولا يضمن لكن لو اقرضت المال لاخر اقرضته دينك فجاء وأخذ وضعه في بيته في خزنته فجاء لص سرق المال يجب عليها أن يسدد الدك فيحفظ المال ويضمن المال ولا يذهب المال وهذه منفعة للمقرض في كل قرض قال مع شخري المقترض إياه إذن المنفعه الملازمه للقرض او ال... التي تقتضيها طبيعه الناس هذه لا تمنع باتفاق اهل العلم اذا قاعده كل قرض جر منفعه فهو ربا ليست على اطلاقها بل هناك منافع اتفق العلماء على من منعها ومنافع اختلف فيها اهل العلم ومنافع اتفق اهل العلم على جوازها طيب يتفرع عن هذا مسألة جمعيات الموظفين او الجمعيات التعاونية بين الناس بحيث يجتمع. عدد من الأفراد يدفع كل فرد مبلغا من المال يتساوى مع الآخر ويأخذ كل واحد منهم المجموعة مرتبا على الاتفاق فيما بينهم يعني هذا في شهر محرم هذا في شهر صفر، هذا في شهر وهكذا. هل هذا من باب القرض الذي جر منفعه او لا اختلف العلماء في هذا فقال بعض اهل العلم ان هذه الجمعيات محرمة لانها من باب القرض الذي يجر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا وافتى بهذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الجمعيات جائزة ومشروعة ولا حرج فيها وذلك لوجوه الوجه الأول أنها من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب سد حاجة كل واحد منهم ومن باب تفريج الكربات فيما بينهم يقولون هؤلاء الذين يشتركون في الجمعيات في الغالب أهل الحاجات يعني هذا عنده إيجار في شهر محرم ولا يستطيع جمعه وهذا عنده إيجار في صفر وهذا عنده إيجار فهم باجتماعهم يفرج كل واحد عن الآخر في وقته وتفريج الكربات محمود شرعا وهم يتعاونون على الخير والله عز وجل يقول وتعاونوا عن البر والتقوى والوجه الثاني أن هذه الجمعيات من باب الودائع وليست من باب القروض يعني أن كل واحد منهم يودع المال عند صاحبه يحفظه إلى وقته يقولون ويدل على ذلك أن المتعاملين بها لا يرونها ديونا أن المتعاملين بها لا يرونها ديونا ولكنهم يرونها اموالا مودعة عند الآخرين إذا حان وقتها استرجعوها والوجه الثالث لو سلمنا أنها من باب القرض الذي يجر نفعا فإنها لا تكون محرمة لأن القرض الذي يجر نفعا يكون ربا لما فيه من الزيادة لما فيه من الزيادة وها هنا ليست هناك زيادة كيف ليست هناك زيادة كل واحد يأخذ ما دفع بمنفعة وهي الاجتماع كلنا نحن العشرة الذين نشترك كلنا سنأخذ المبلغ بمنفعة الاجتماع وكل سيدفع حتى يوفي فهذا أخذه بمنفعة وهذا أخذه بمنفعة وهذا أخذه بمنفعة غاية ما حدث أنهم فرقوا المنفعة بينهم بالقرعة ولا في المنفعه واحده فليس هنا ربا ليس هنا زياده الوجه الرابع قالوا لو سلمنا انها من باب القرض الذي يجر منفعه فهذه منفعه مشتركه والمنفعه المشتركه على الراجح جائزة يقولون هذه المنفعه ما تحصل لواحد دونه واحد بل يتحصل لي الجميع، فهي منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض لو سلمنا أنها من باب القرض والمنفعة المشتركة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة كما تقدم معنا وهذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعيات التعاونية التي تقع بين الموظفين أو بين الجيران أو نحو ذلك أنها جائزة ومشروعه وفيها خير وليست من باب القرض الذي يجر منفعة بقي أيضا في هذا الباب مسألة الأموال التي تودع في البنوك ويستفيد منها البنك يعني أنت الآن عندما تودع مالك في البنك لن تبقى في الخزائن الحديدية مغلقة البنك سيحركها ويديرها في تجاراته فهو ينتفع بهذا المال فهو ينتفع بهذا المال فهل هذا من باب القرض الذي يجر نفعا؟ والجواب أنه ليس كذلك لأن هذا إيداع وليس إقراضا يعني أنت لا تقرض البنك ولكنك تودع المال في البنك لحفظه تودع المال في البنك لحفظه فهذا ليس من باب القرض فلا يرد أنه من باب القرض ولو سلمنا وإن كان هذا لا يسلم لو سلمنا أنه من باب القرض الذي يجر نفعا فهذا نفع للمقترض لأن الآن الصورة أنك مقرض للبنك لأنك أنت الذي وضعت الماء. ونفع المقترض جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم فلا إشكال في هذه المسألة لأن بعض الناس يعني قالوا إنه لا يجوز الإيداع في البنوك ولو كانت كما يقولون إسلامية لأن البنك ينتفع بهذا المال وهذا قرض فهو قرض جرأ نفعا فإننا نقول إن الإيداع جائز لأن هذه ليست أولا من باب القروض بل هي ودائع ولو سلمنا من باب الجدل أنها قروض فإن النفع حاصل للمقترض وليس حاصلا للمقرض والنفع للمقترض جائز عند جماهير أهل العلم وهو الصواب بعد هذا عندنا قاعدة أعلن أن فيها إن شاء الله هي قاعدة فيما يتعلق بالتفاضل يقول فيها أهل العلم لا يجوز بيع الأثمان والمطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل لا يجوز بيع الأثمان أو المطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل لا يجوز بيع الأثمان أي القيم أو المطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل فلا يجوز بيع ذهب بذهب ولا بيع فضة بفضة ولا بيع ريال سعودي بريال سعودي ولا بيع درهم من اماراتي بدرهم من اماراتي ولا بيع تمر بتمر ولا بيع بر ببر ولا بيع شعير بشعير ولا بيع ملح بملح ولا بيع أرز بأرز ولا بيع سكر بسكر الا بشرط التماثل والتساوي فان كانت مكيلة فلا بد فيها من التساوي في الكيل وإن كانت موزونه فلا بد فيها من التساوي بالوزن مكيله مثل التمر موزونه مثل الذهب والفضه وإن كانت معدوده فلا بد فيها من التساوي في العدد مثل النقود مثل النقود سواء اتفقت في الجودة او اختلفت في الجودة ما دام انها من جنس واحد واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض متفق عليه وهذا من باب التأكيد مثلا بمثل هذا التساوي ولا تشف أي لا تفاضل بينها لا تفاضل بينها أي لا تزيد طرفا على طرف ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه مسلم وما جاء عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء فمن زاد أو ازداد وفي رواية أو استزاد فقد أربى رواه مسلم هذا يدل على اشتراط المماثلة في الجنس الواحد ومما يدل على اشتراط المماثلة حتى لو اختلفت في الجودة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وتعرفون أن خيبر يعني معروفه بالنخيل والتمر قال فجاءه بتمر جنيب أي بتمر جيد طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا لأنه جاء بكل كل الذي جاء به كان جنيبا كان جيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم الرما رأى هذا قال أكل تمر خيبر هكذا ما جاء بتمر ردي فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع والصاعين بالثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع الجمع قيل هو الرديء ردي التمر وقيل الجمع هو التمر الذي لا اسم له لرداءته يعني التمر جيد معروف باسمه لكن الجمع تمر لا اسم له لرداءته عند الناس وقيل الجمع هو الخليط من التمر خليط من انواع التمر بيع الجمعة بالدراهم وهذا يا فيه دليل على ما سيأتي ان شاء الله ان ما شمله اسم واحد فهو جنس ولو اختلفت انواعه التمر سياتينا ان شاء الله التمر كله جنس والبر كله جنس قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع فلو لم يكن التمر جنسا لكان الجمع جنسا والجيد جنسا آخر قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم بتع بالدراهم جنيبا وقال في الميرزاني مثل ذلك متفق عليه طبعا هنا فائده لطلاب العلم استنبطها أهل العلم من هذا الحديث وهو أن طالب العلم إذا سئل عن شيء محرم ويعرف المخرج منه بطريق حلال ينبغي أن ينبه السائل عليه يعني هنا الرجل فعل شيئا محرما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يقول لا تفعل لا تفعل هذا ربا لكن ماذا قال؟ قال لا تفعل ثم دله على الطريق الصحيح بع الجمعة بالدراهم فطالب العلم اذا سئل عن معاملة او عن شيء هو محرم وله صورة حلال يقول للسائل هذا حرام ولو فعلت كذا وكذا لكان جائزا وهذا يسميه العلماء بالكرم في العلم الجواب فوق السؤال يسميه العلماء بالكرم في العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس في العلم إذا سئل عن شيء أضاف إليه شيئا نافعا سئل عن ماء البحر أنا تطهر به أنا توضأ به قال هو الطهور ماؤه هذا الجواب الحل ميتته وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من العلماء المعروفين بالكرم في العلم فيسأل عن مسألة فيضيف إليها ما ينفع بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا العالم السلفي ناصر السنة كان كريما بالعلم حتى حسه ذكر عنه أنه ما طلب منه أحد كتابا إلا أعطاه إياه ولو كان محتاجا له مع ندرة الكتب في ذاك الزمان كان إذا أحد رأى كتابا عنده قال أعطني هذا الكتاب أعطاه إياه وقال قد سألني العلم فكيف أمنعه وهذا من كرمه رحمه الله ولذلك يعني أبقى الله ذكره العاطر الطيب يا اخوه طالب العلم يحتاج أن يتعلم علما صحيحا يحتاج أن يتعلم علما صحيحا ويحتاج أن يعمل بعلمه للأسف يا إخوة الآن طلاب العلم بدأوا يفرطون في, في العمل بالعلم يعني إذا جيت إلى الجمعة ربما آخر من يدخل المسجد من أهل الحي طلاب العلم إذا جئت إلى صلاة الجماعة تجد أن يعني أنهم يتأخرون في الصلاة إلى الإقامة أو بعد فيحتاج طالب العلم يا إخوة أن يعمل بعلمه أن يزكيها العلم أن يكون أكثر تدينا والأمر الثالث أن يحرص على نفع الناس أن يكون نافعا للناس فيزيده العلم تواضعا لعباد الله وحرصا على نفع عباد الله شيخ الإسلام من رحمه الله كان يطرق عليه الطارق بيته في الليل من أجل شفاعة فيخرج معه والأمر الرابع حسن الخلق طالب العلم يحتاج إلى حسن الخلق مع أهله مع إخوانه مع زملائه مع الناس والعلماء يقولون حسن الخلق ميزان الرجال وابن القيم رحمه الله يقول من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين طالب العلم بحاجة إلى أن يكون حسن الأخلاق وأن يظهر من هذا شيخ الإسلام بالتأمير رحمه الله كان هناك رجل ينسب إلى العلم وكان يؤذيه ويسعى في إذائه فمات هذا الرجل الذي يؤتيه يؤذيه فجاء احد الطلاب كأنه مبشر له بهلاك خصمه الذي يؤذيه فزجره شيخ الإسلام وقال إنا الله وإنا إليه راجع وقام من فوره وذهب إلى أهله وعزاهم وقال انا لكم مكانه انا لكم مكان انظروا الى هذا الخلق العظيم نحتاجه نحن طلاب العلم يا اخوه فطالب العلم يحتاج الى هذه الامور نحتاج ان نتناصح يا اخوه عندنا نقص في هذه الامور ويحتاج ان ننصح بعضنا... أن ينصح بعضنا بعضا حتى يظهر خيرنا على الناس وتفتح لنا القلوب والله يا اخوه كثير من القلوب تغلق امامنا بسبب منا ومن اعظم العوائق القصد تصفيه القلب نحتاج ان نصفي القلوب نحتاج الى الاخلاص ثم نعمل بهذه الأمور الاربعه فإن في هذا خيرا عظيما لنا وللناس الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يكون كريما بالعلم وهذا من حسن الخلق وإذا سأله سائل وعلم أن شيئا ينفع السائل ينبغي أن يزيده لكن هذا الحديث نورده للدلالة على أنه لا يجوز بيع الجنس الواحد متفاضلا ولو اختلف في الجودة وجاء بلال رضي الله عنه بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تمر المعروف الذي يقال له البرني وهو تمر جيد من تمر المدينة وما حولها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال فقال بلال رضي الله عنه تمر كان عندنا ردي تمر كان عندنا ردي فبعت منه صاعين بصاع لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني عندنا تمر ردي فذهبت إلى السوق أريد أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الجيد فبعت صاعين من التمر الردي بصاع من هذا التمر الطيب فقال صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا يعني تاوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري التمر فبعه ببيع اخر ثم اشتر به رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على أن الجنس الواحد لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولو اختلفا, في الجودة. ولو اختلفا في الجودة طبعا هنا فائده ستأتينا إن شاء الله أشير إليها فقط إشارة ولن أذكر الحكم فيها وهي مسألة ما وقع من معاملات الربوية من الإنسان قبل العلم يعني لا يعلم أنه ربا معاملة لا يعلم أنها ربا فوقع فيها ثم علم هل تبطل هذه المعاملة التي مرت قبل العلم طبعا تلحظون في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم شيء فيما يتعلق بما كان قبل العلم وهذا جزء من قاعدتنا التي سنتكلم عنها إن شاء الله في أن الربا موضوع ما اجراه الإنسان قبل العلم بالحكم سنتكلم عنه ونبسطه ونبين الراجح فيه إن شاء الله عز وجل